118. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 119. أولئك هم المؤمنون حقا 110. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما 114. يخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 115. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم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 لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُمُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ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 وَلَمْ يُنَّ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصة. وَعَلَّمُوهُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّبَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ 119. فآواكم وأيدكم وَرَزَقَكُم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون 110. <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 117. وأنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها 119. ويقول الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم 110. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن إِلَّا إلا أساطير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 إلى جهنم ما يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيلتهمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون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 فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَالَّذِينَ امْتَنَعُوا أَنْ يَأْخُذُوا حَرَامًا مُبَرَّرًا وَأَنْ يُؤْثُوا مِسْكِينًا وَيَتَرَبَّصُوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا يَجِدُوا وَلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ وَمَا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 الَّذِي يُرِيكُمْ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَعَلَّهُ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَّفَسِلْتُمْ وَعَلَىٰ تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ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 وَإِقْ ذَيََّنَ لَهُ مُ الشَّيطَانُوا أََّ لَهُم الشيطان أعمالهم وَقَالَ لَ غَالِبَ لَكُمُ اليَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِمِّي جََوْلَكُمْ فَلََّا تَوَاءَةٍ فِي أَتَانَِكَ صَاعَلَ عَْقِبَيْهِ وَقَالَِّي بَرِي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 119. فالذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كَذَاء بِآالِ فِعَونَر وََّذينَ مِ قَللِهِمْ كَفَوا بِآيَاتِ اللهِ فَأَقَذَهُم اللَّهُ بِذُنُوبِهِم إَِّ اللَّ قَوُّْ شَديدُ لَا قَاب ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ مَنَّنٍ عَمَّتًا أَنعَمَ عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغْنِيَهُم مَّا بِأَنفُسِهِمْ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ مَنَّنٍ عَمَّتًا أَنعَمَ عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ 114. وحتى يغيروا وَأَنَّ بأنفسهم وأن الله سميع عليم 115. كدأ بآل فرعون كَذَّبُوا بِآيَاتِ قبلهم كذبوا بآيات ربهم قُلْنَا آل فرعون <وكل> اتركوا بني إسرائيل فليعبدوا الله كما يعبد قومي إن شرب الدواب عند الله الذين كفوا فهم لا يؤمنون الذين عاتوا 119. وهم لا يتقون 110. فإما تثقفنهم في الحرب فشرر بهم من خلفهم لعلهم يذكرون 111. وإما تخافن من قوم خيانة فانفرون إليهم على سواء إن الله لا يحب الفائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إن قوتكم من قوه ومن رباط الخيط ترهبون به يعد والله يعدكم ترهبون به يعد والله يعدكم واخرن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 لو أنفقت ما في الأرض دَبَّ وَكُنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُنْ مِنْكُمْ مَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُنْ منكم مئة 114. الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون 115. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا 116. يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين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 121. والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم 122. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 123. فاكلوا مما ظنمتم حلالا 112. واتقوا الله إن الله غفور رحيم 113. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في 119. ويأتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم 110. وإن يريدوا خيانتك فقد خالوا الله من قبل فأمكن منهم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 هُم اولياءُ بعضٍ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم 111. والمصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق 112. والله بما تعملون بصير 113. والذين كفروا بعضهم إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وعاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا هُوَ الْمُغْفِرُ وَرَحِيمٌ وَالَّذِينَ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ